بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا على اقلطوا من رحمة يقوم العذاب تبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل پگری پوچھوں أن تقول نفسيا حسرة على المحسنين بلاء وهو على كل شيء إن كفروا بآ فغير الله تأمرون يا اعابد ايها الجاهل الشاكري <تصفيق> B. کلون سی ملت يقوم يتلون عليكم كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها لله الذي صدقنا وعده وسيق الذين اتقوا ربهم نَتَبَ وَآمَنَ الْجَنَّة وَأَوْرَثْنَا لَوْطَنَ تَبَ وَآمَنَ الْجَنَّة حَيْثُ نَشَاءُ فَانِ رب بحونا في بهم وترى الملائكه بحونا بحمد ربك حول العرش سبحون بحمد رب بيحون يسبحون بحمد الرب بهم وقضى بينهم بالحق يسبحون بحمد الرب وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله يا رب من العالمين صدق الله العظيم